بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا المحار فجرت وإذا القبور برصرت علمت نفس ما قدمت وآخرت يا أيها ما هوك من ربك الكريم الذي خلقك فصواك فعلى في أي صورة ما شاء ركبك هلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم نحافظين كراما كاتمين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم, الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء